Book 2 38 30 30 restaurant 2 Fil mat'am 2 Fi al-mat'am 2 Ni long molly yu lutam Uridu wahid 'asir tuffah من فضلك واحد عصير تفاح. ني ليموناديو لوتم. اريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. ني لونغ دوماتش يو لتم. اريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. Do të doja një gotë verë të kuqe. Urido kأس nabīz ahmar. Min fadlak, kأس nabīt ahmar. Do të doja një gotë verë të bardhë. Urido kأس nabīz abyad. Min fadlak, kأس nabīt abyad. Do të doja një shishe champagne. Urido qanīnat shampānya. من فضلك قنينة شامبانيا. اتوبلشن بيشكو؟ هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ اتوبلشن ميشي الوبس؟ هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ اتوبلشن ميشي ايتيريت؟ هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ انتوا ديشكا باميش اريد شيئا بدون لحم من فضلك شيء بدون لحم انتوا ني بيتانص مي بيريمه اريد طبقه خضروات مشكله من فضلك طبق خضروات مشكله دوات ديشكا كيو نو زيات شوم اريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل ادوني مبيلاف هل تحبه مع الارز هل تحبه مع الارز ادوني ماكارونا هل تحبه مع, مع المكرونه هل تحبه مع المعكرونه؟ ايدوني مي بطاطا هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ نوك مشيون لا يعجبني طعمه لا يعجبني طعمه. عشيمي اشتيفوت. طعامه بارد. El taam barid. Nuk e kam përsi të të të të. Lem atlub hëdha. Ma ta lapta hëdha. Për të parë libri dhe tekstet, vizitoni www.book2.de.